لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أرى هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترَ إذ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ تُيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدِبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدِبَارَهُمْ وَدُوَّهُ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَابِبِ آلِ فِرْعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا, بآيات الله كفروا بآيات الله آيات اللَّهِ فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.